وآتاكم من كل ما سألتوه وإن تعدوا نعمة الله لا تحقوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن واجنبني عبادني أن عبد الأصنام ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي في وادٍ غير ذراع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لتميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء